A B O L N Y Z مستوى ال 2000 داير الليل هينزل اغنيه الاغنيه مبتتفع الا للناس الذكيه بيقول ان الطالب سمينا الخريجيه يا جماعه التعليمي اسمعوا المشكله دي بيني انا والله الحاله انكم قاعدين حطانا كذا في و في النهايه بننسينا انك بتذاكر زي الهو كله في النهايه باظ الله غالب الله غالب الحمد لله حيب نهارة طالب اصحى من الصباح اشرب الشاي وللحاج والحاجة يلا باي اطلع بدري والجوزر ومن كل نصفات شاي المصارب طوال ويد المواصلة في الشارع اشاغل البلد اتكي لتكي الحب العطلات ما طالب ما في اي شغلات ما باعتم باليوم الجاية ولا الفات اللهم احمل القحانات يا صغرهم شنو فيه ما فيهمين ارطي لتكي 35 نوم نيجي رمضان مؤجز وصوم بعديه العيد يشتري هدون أبو نيس طول من الساحة الفانية ليلة الليلة نزيل أغنية الأغنية متفاهم إلا للناس الزكية بيقول إنه طالب أحسن من الخرجية <تصفيق> يا خرج ما تسعد مني أسمع مشكلتك بفني حانجاني والله الحال لأنه كن قاعدين أعطالك رايزين سنين سنين وفي النهاية بفلي سنة لا تكره زي الهو قوله في النهاية فاحب الإنسان بيكون همه الملل لما يحس في حياته بالفشل بيتمنى من حياته انها ما تستمر لانه بيقى لاهل واحد مضر بيحس انه واحد ابدا ما سعيد خلاص لا ده الخير تلقوا يا سلطا دايما مهموم جم 63 الشاي يحبوا ولا امشي شغل في جنب انت السنت اي واحد قدامهم نمبر بيده جبنه وطنه جري داير اكملها عا دا ن بايده اي تك تيما ما مفيده تلقوا نس يشتغل مركب جديد عيله بعد المرحله هي الكورس الكورس اسمعوا لي ابو مستوال من ساعتين دايره ثاني ناس مهنيه الناس السكيه ها تتالم <تصفيق> وتذكر ستوب <تصفيق> يلا <تصفيق> جيه ثاني جيه ثاني كلنا قناه الخريجه جيه ثاني ومو ما يتخرج بعاني بتحس انه الصقه وغضب رفاني ما في وظائف ما في وظائف الوقت بيجي نتخرج خايف 3000 شيكل 3 يا اخواننا بما واضحه غداتها والجو يشتغل اشتغل ب 600 الله يعين على قله التهميه يا زلمه ما جاي ركشات والمذري طنا ساي كميات كميات من الكميات بتخرج الاف تبعات منهم رداش واميات منهم متابعه طلبات نرجع من الله يفرج طيب بس سوق العمل يا خريج مالك حرج بل على الدوله خلينا يطول من الساحه الفنيه دايره ليه الناس يغني الاغنيه الاغنيه موسيقى الا للناس الذكيه بيقول الطالب احسن من dirkia ya ragmat asani ni asfa am shkiltek binnih halani wallahi la ana qoude fatlak raish min 200 min al nihaya bfelis min la tikraza yeho qulu fil nihaya bosada kan hom is qouza khans kan baro banchas